أحبابي للمعصية شؤم نعم للمعصية شؤم هذا آدم عليه الصلاة والسلام شؤم المعصية أخرجه من الجنة وأخرج أمته كلها من الجنة وأصبحوا الكابدون هذه الحياة الدنيا وما فيها من آلام وبلاء إبليس عليه لعنة الله طرد من الجنة وطرد من رحمة الله عز وجل ولعن بسلمعصية واحدة أبى أن ينصاع إلى أمر جبار السماوات والأرض تستكبر أمام الأمر الذي أتاه من ربه عز وجل أن يسجد لآدم فاستكبر هو وجنده فاستكبر إبليس شؤم المعصية لحق كذلك الأمة بأسرها بأن هذا المخلوق لا يزال يعيش يعيث في الأرض الفساد ويوسبس لمن يشاء نعم أيها الأحباب شؤم المعصية شؤم عظيم يتعدى الفرد والمجتمع الحسن البصري يقول إن الفتنة والله ما هي إلا عقوبة من الله عز وجل على الناس الفتنة التي تصيب الناس من زلازل ومحن وبلايا ما هي إلا عقوبة من الله سبحانه وتعالى ينزلها على الناس نعم أيها الأحباب للمعصية شؤل هذا ابن عباس يقول يا صاحب الذنب يا صاحب الذنب لا تأمن سوء عاقبته لا تأمن سوء عاقبة الذنب ولما يتبع الذنب أعظم من الذنب إذا عملته الأمر الذي يتبع الذنب هو أعظم من ذات الذنب الذي أنت تقوم وتعمله قلة حيائك, أو قلة حيائك ممن على اليمين وعلى الشمال وأنت على الذنب أعظم من الذنب قلة الحياء والمراقبة مراقبة الملائكة ممن كانوا على اليمين وعلى الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عشيد وقلة حياءك من الله عز وجل الذي يراك وتقلبك هذا الحياء قلة حيائك عن أعظم من الذنب نفسه وضحكك وضحكك وأنت لا تدري ما الله صانع بك أعظم من الذنب وفرحك بالذنب إذا ضفرت به أعظم من الذنب وحزنك على الذنب إذا فاتك أعظم من الذنب وخوفك من الريح إذا حركت ستر بابك وأنت على الذنب ولا يضطرب فؤاده ما يخاف القلب من نظر الله إليك أعظم من الذنب انظر إلى عظم ما ترتب على الذنب وما تبع الذنب اعظم من الذنب الذي انت تراه بل يستصغر الانسان الذنب في مسند الامام احمد بن حنبل يروي ابن مسعود كلاما عظيما يقول هو اياكم ومحقرات الذنوب بل يرفعه الى النبي عفته والسلام اياكم يحذرنا من محقرات الذنوب بسيطه صغائر الذنوب ما فيها شيء اياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب لهن مثلا كمثل قوم نزلوا أرض ثلات فحضر صنيع القوم فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود والرجل يجيء بالعود حتى جمعوا سواداً وأجدوا ناراً وأنضجوا ما قذفوا فيها أنس ابن مالك رحمه الله رضي الله عنه يقول البخاري إنكم يخاطب التابعين يخاطب من جاء من بعدي يقول إنكم لا تعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر إن كنا لنعدها على على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات من المهلكات فما ظنوا باليوم بالأعمال التي نقول فيها ما فيها شيء ولا علا في ميزان الله عظيمة يأتي الحديث في موسد إمام أحمد بن حنبل يقول النبي عفوت والسلام لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى من عصيت هذا قول السلف هذا كذا قول السلف أيها الأحباب أي من يدعي الفهم إلى كم يا أخ الوهم تعب ذنب والدم وتخط الخطأ الجني وإلى أغبى مولاك فما تقلق من ذاك وان اخفقت مسعاك تلضيت من الهم. نعم ايوالاحباب. هذا شأننا. طبول الحرب تقرع. تقرع طبول الحرب. الامور السياسية مضطربة. ولا زلنا ستار اكاديمي يرفرف عندنا. الصواريخ تضرب. ولا زال ستار اكاديمي عندنا. ولا زال التلفزيون. ولا زال الشباب في ضياع. ولا زلنا نسمع الاغاني لو جاز لي لاسمي لاسميت المطربين والمطربات الفاجرين منهم والفاجرات اما نخاف اثنتين ما نسين 90 وما هنا عنكم ببعيد اجتاحت الارض اجتياحا كاملا فاستاح الارض حزن ضالغا حزن بالغ اجتاح الارض ايها الاحباب وما زلنا في غفلة. لازم نغفل شؤون المعصية والله سيأتينا كلنا. كلنا الا من انكر المنكر. ولعلي اكون اول المنكرين. ننكر المنكر بلساننا. حتى ينجيني الله سبحانه وتعالى. انا واهلي. ومن, ومن أنكر معنا. نعم. تريد النجاة? انكر المنكر. لا ترضى بالمناكرة تأتي. والله يفتح الصرحة في اليوم. جريز في اليوم افتحها. والله القلب يخاف. القلب يخاف. لا ادري ما ما سيصنع بنا. دولة صغيرة ضعيفة ما عندنا شيء. الا رحمة ربنا عز وجل سبحانه وتعالى متى نفيق متى نصحو متى ترجع لنا نذهب عن هذه الغفلة تسأل الله سبحانه وتعالى الهدي والرشاد والسداد ان يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من الشرور والآثام وولي ذلك والقادر عليه